الوجه الأول يبدأ حالاً هذا هو شرية الثاني والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد نواصل القراءة في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، وبأعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنه ثم استقر الأمر على النص والظفر، والله أعلم. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه فقال لا تدعوا منه درهما واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففد بها ناسا من المسلمين وفد رجلين من المسلمين برجل من عقيل ورد سبي هواز عليهم بعد القسمة والثواب قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض وقتل عقبة ابن أبي معيط من الأسرى وقتل نضرة ابن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدهم أن يعلم أولاد أنصار الكتابة وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال وكان هديه أن من أسلم قبل الاسر لم يسترق وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب وكان عند عائشة سبية منهم فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وفي الطبراني مرفوع من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بل عنبر ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحارث بالسبي لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فاعتق بتزوجه إياها مئة من أهل بيت بني المصطلق اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم فأباح وطأ ملك اليمين وان كانت محصنه إذا انقضت عدتها بالاستبراء وقال له سلامه بن الاكوع لما استوهبه الجارية الفزاريه من السبي والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد أسلمت لأنه قد فدا بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية فالثواب الذي كان عليه هديه وحدي اصحابه استرقاق العرب، ووطء مائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. فصل، وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالده وولدها، ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وكان يؤتى بالسبي، فيعطي أهل البيت جميعا كراهيه أن يفرق بينهم، في هديه في من جس عليه ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبة فقد جس عليه واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من اصحاب احمد رحمه الله وغيرهما قالوا لانه علل بعله مانعه من القتل منتفيه في غيره ولو كان الاسلام مانعا من قتله لم يعلل باخص منه لان الحكم اذا علل بالاعم كان الاخص عديم التاثير وهذا اقوى والله اعلم فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين اذا خرجوا الى المسلمين واسلموا ويقول هم عتقاء الله عز وجل وكان هديه ان من اسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام بل يقره في يده كما كان قبل الاسلام ولم يكن يضمن المشركين اذا اسلموا ما اتلفوه على المسلمين من نفس او مال حال الحرب ولا قبله وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم فقال عمر تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد فاتفق الصحابة على ما قال عمر ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول، هذا هديه الذي لا شك فيه، ولما فتح مكة، قام إليه رجال من المهاجرين، يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله، وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعظهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه فليس له أن يعود يستوطنه ولهذا رثى لسعد بن خوله وسماه بائسا أم مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في هديه في الأرض المغنومة ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريضة وبني النظير وخيبر بين الغانمين وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرف بحالها وأما مكة ففتحها عنوه ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها فقالت طائفه لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع أجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال إنها فتحت سلحا فلذلك لم تقسم قال ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ولم يرى بأسا من بيع رباع مكة وإيجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب. وقد اضافه الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع ورباعها ودورها لم تقسم لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحة لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها فقال الطائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكه فدل على جواز الأمرين قالوا والأرض لا تدخل في, في الغنائم مأمور بقسمتها بني الغنائم هي الحيوان والمنقول لان الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، واحل لهم ديار الكفر وأرضهم، كما قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم الى قوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم وقال في ديار فرعون وقومه وارضهم كذلك واورثناها بني اسرائيل فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم والامام مخير فيها بحسب المصلحه وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك وعمر لم يقسم بل اقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتله فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبه بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الامه وقد اجمعوا على انها تورث والوقف لا يورث، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجوز أن تجعل فداقا والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح ولأن الوقف إن امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليها عليهم من منفعته والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع ثواء فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه والله أعلم ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم في مئة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس هذا لفظ أبي داود وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين وكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالما وتوابعها وفي رفض له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما نزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطات وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما فصل والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوهن أحدها أنه لم ينقل أحد قط أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه ولو كانت قد فتحت حسُلحة لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن فإن السلحة يقضي الأمان العام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنه أدن لي فيها ساعة من نهار وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذا صحيح في أنها فتحت عنوه وايضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي فقال يا أبا هريرة ادعوا للأنصار فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحسدوهم حصدا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن القى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، وأيضا فإن أمهان أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من أجرت يا أمهان وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي علي فتلفت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرن من أجرت يا ام هانئ وذلك ضحى بجوف مكه بعد الفتح فإجارتها له واراده علي رضي الله عنه قتله وامضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في انها فتحت عنوه وايضا فانه امر بقتل مقيس بن صبابه وابن خطل وجهريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنا من عقد الصلح، وايضا ففي السنن بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة، قال امنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر، اقتلوهم ان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة، والله أعلم، فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قيل يا رسول الله ولما قال لا تراء نارهما وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقال ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسول الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر ثبت عنه أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بلمتهم أدناهم ولا يقتل, ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وثبت عنه أنه قال من كان بيد من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء. وقال من أمن رجلا على نفسه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وفي لفظ أعطي لواء غدر، وقال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ويذكر عنه أنه قال، ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو فصل ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام اسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوة وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب امن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النظير وبني قريضة فحاربته بني قينقاع بعد ذلك بعد بدر وشرقوا بوقعة بدر واظهروا البغي والحسد فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من مهاجره وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين وكانوا أشجع يهود المدينة وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب واستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر وحصرهم خمسة عشر ليلة وحصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة وهم أول من حارب من اليهود وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار وقدف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقدفه في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم فأمر بهم فكتفوا وكلم عبد الله ابن أبي فيهم كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم لعبد الله وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام فقل ان لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم وكانوا صاغة وتجارا وكانوا نحو الستمائة مقاتل وكان دارهم في ضرف المدينة وقبض منهم أموالهم فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة فصل ثم نقض العهد بل النضير قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر قال عروه وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلاب بين اللذين قتلهما عمر بن أمية الضمري فقالوا نفعل يا أبا القاسم اجلسها هنا حتى نقضي حاجتك وخلا بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك فأخبرهم بما همت يهود به وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا فما بعد ذلك بها ضربت عنقه فاقاموا أيام يتجهزون وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي أن تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حسنكم، فيموتون دونكم، وتنصركم قريضة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وانهضوا إليه وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريضة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدا قصتهم ونهايتها فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق فأرسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح كانت بن النظير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وخمس قريضة. قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة، ولم يخمس بني النظير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير. كما أوجفوا على قريضة وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم فوجد من السلاح خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة ثلاثمائة وأربعين سيفا وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة فصل وأما قريضه فكانت أشد اليهود عداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلبهم كفرا ولذلك جرى عليهم من أن يجري على إخوانهم وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حيي بن أخطب إلى بني قريضه في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على ساداتها ورطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه فقال له رئيسهم بل جئتني والله بذل الدهر جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حسنه يصيبه ما أصابهم ففعل ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال ابشروا يا معشر المسلمين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أو وضع سلاحه فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريضة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقضف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة، فبادروا إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم، فادركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظه كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة، وقال بعضهم لم يرد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون. ولو كنا معهم لاخرناها كما أخروها ولما صليناها إلا في بني قريضة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر وقال الطائفة الأخرى بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد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 أو قد حبط عمله فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر وأما أن يكون هم المصيبين في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران والآخرون مأجرون أيضا رضي الله عنهم فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء ولسيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين أحدهما أن يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك ولا حجة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد بل لعله كان نسيانا في القصة ما يشعر بذلك فإن عمر لما قال له يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ثم قام فصلاها وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره استأس أمته به والجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والاتيان بها والصحابة في مسيرهم إلى بني قريضة لم يكونوا كذلك بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده ومعلوم انهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم فإنهم كانوا مقيمين بدارهم فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع فصل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرايه علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ونازل حصون بني قريضة وحصرهم خمس وعشرين ليلة ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلته يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فابوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهم فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر. نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون، وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح، ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله. فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريضة أبدا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذلك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فاركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون لهم وهم كان فتاه يا سعد أجمل الى مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك قال وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى منها هنا وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال له وتعظيما قال نعم وعلي قال فاني أحكم فيهم أي يقتل الرجال وتسب الذرية وتقسم الأموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات واسلم منهم تلك الليله نفر قبل النزول وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقل العهد فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ولم ينبت الحق بالذرية فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم وكانوا بين الستمائة إلى السبعمائة ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتله وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد يا كعب ما تراه يصنع بنا فقال أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله القتل قال مالك في رواية ابن القاسم قال عبد الله ابن أبي, أبي لسعد بن معاذ في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حاسر فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ولما جاء بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال أما والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب ثم قال يا أيها الناس لا باس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم حبسا فضربت عنقه، واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله، فوهبهم له، فقال له ثابت بن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهب لي مالك وأهلك فهم لك، فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود، فهذا كله في يهود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. فصل، وكان هديه صلى الله عليه وسلم. أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غز الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريضة والنظير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمه كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمه أقوى واكد ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح والأولون يقولون لا فرق بينهما وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه وصار مقتباه التأبيد فإذا نقض بعضهم العهد وقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقل أهل الصلح وأهل العهد والصلح ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح، لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول، توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه، ومالأته ومواطاته لمن نقض، وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع فالاقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفيق بين الصورتين والأولى أصوبها وبالله التوفيق وبهذا القول أفتين ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله وعلم بذلك, علم بذلك من علم من النصارى ووطأوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فألقيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتم لا تخير للإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وافتى به في غير موضع فصل وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو لهم سواهم فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده صارحكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه، وبهذا السبب غزا أهل مكة. فإن السبب غزا أهل مكة فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، تواثبت بنو بكر ابن وائل، فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة، فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم. وعانتهم قريش في الباطن بالسلاح فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه فكيف إذا أعان أهل الذمه المشركين على حرب المسلمين والله أعلم